بسطت و س و ي ه ا ل ن ا ب ب ا س ي د ي إ ل ي ك ل أ ق ع ل ك إني أ خ ا ف ا ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن تبوء ب إ م ي و إ س و ن من أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر و ذ ل ك جزاء ا ل ظ ا ل م ي ن ف ط و ع ت ل ه ن ف س ه ق ت ل ا م ي ه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 「えいや